فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين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 إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبرهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهيم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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ نُوحُ عَنِ النَّجْوَاتُ مَا يَعُودُنَ لِمَا نُوحُ عَنْهُ ثُمَّ يَعُودُنَ لِمَا نُوحُ عَنْهُ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تكنوا تجوبا الاثم والعدوان فلا تكنوا تجوبا الاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسوا ذكر الله هؤلاء ألك حزب الشيطان؟ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، إن الذين يحذدون الله ورسوله أولئك أولئك في الأذل.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 إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.